فجاء مداها باسن بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسن لا ذا الا ذا أن قالوا بالله هم أن قالوا اننا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا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 انهم اتخذوا الشياطين أولي من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 أولئك أنالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد دخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء ما إن سميتموها؟ سَمِيتُمُهَا أَن تُمْاَبَأُكُمْ بَلْ نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْفَانِ فَأَن تَظْلُمُ إِنِّي مَا مِنَ الْمُتَوِينِ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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل, فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسبوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَادْكُرُوا أَلاَّ أَلْلَّهِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا الخاسرين فتولى عنهم وقال قال قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وَنَصَّحْتُ لَكُم فَكَيْفَ آسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أُوْصَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّلَالَةِ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَلَبُوا وَلَكِنْ كَلَبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَنِ يَأْتِينَ بَأْسٍ نَّبِيَاتٍ وَلَهُمْ نَائِمُونَ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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۖ أَلاَ إِنَّ مَا يَطَّيِّرُونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَلَٰكِنَّ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَّتَسْحَرَنَّهَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا مَا كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يروا أَنَّهُ لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا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 ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون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 وَأَسْأَلُهُم عن لِلْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ إل تَأْتيهِمْ حيتانهم إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ لا يسبتون حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ نبلوهم وَيَوْمَ لَا يفسقون لَا تأتيهم كَذَلِكَ بما كَانُوا يَفْسُقُونَ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 ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا مما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وَإِذْ نَتَقُنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 او تقولون انما اشرك ابا من قبل وكنا كنا ذرية من بعدهم افتوه بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون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 سَيُدْرِزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أمة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدْلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا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 وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحما وهدى ورحمة لقومه يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وَالْكُرَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ عنه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدِّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَأَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِذْ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ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 ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا هذا إلى موسى ذا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ إل تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُه قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْ جِيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا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 فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة اننا لا نضيع اجر المصلحين واذا تقن الجبل فوقهم كانه ذلته وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وَالْكُرَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون